مفيش ف ا ي د ة فيا ومش حقدر انساك ده قلبي وعينيا ب ي ح ب ه ا لسه フいでク h e y 「もし حقدر انسى ده قلبي و ع ي ن ي ك